صلوا على احباب يا حاضرين صلوا على احباب يا حاضرين ذرات شاع شاع برضى المجد ذرات شاع شاع برضى المجد قد تقدم مراعي اوفن للهادي معطي العطايا للوافدين, للوافدين الله على احباب يا حاضرين